ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سكتة أيام ثم استوى على العرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه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 Dakwaهم فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر dakwaهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس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 ما جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لناظر كيف تعملون؟ وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ لِقَائِنَا اتَّبِعْ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِنَ الذِّ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 Innahu tulna ma temtul, huw aladzim yusyir fil al bari wal bahr.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 كل مكان وضن وأنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.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 لَقُمْ <تلقى> بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ ظِلْفَهَا وَالَّذِينَ زُيِّنَتْ وِظَنَّ أَهْلُهَا أن Nahum kadirun dengannya, dan orang-orangnya berpikir, "Nahum kadirun dengannya, kita telah memerintahkan dia pada malam atau siang hari,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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة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 وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ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 يُعِيدُهُ فَإِنَّ تُفْكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَاءَ فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يضني من الحق شيئا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 Aferantah tussmah Walau kanu laa yakilu Wa minhum men Yadur ilaih Aferantah tahdi lomya Walau kanu laa yubqiru Inna Allah laa yadlimu لا شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يعرفون بينهم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 Qul ara entum ma azal Allahu lakum min rizq, fajal kum minhu haramahu walalal, fajal kum minhu haramahu walalal. Qul Allahu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 إِوَالًا أَفْضَرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْبَر إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يتبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرقون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وأنها رب بصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا تخذ الله ولدا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 وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَل الضَّالُّونَ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ مَا لَكُمْ مَلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً وَمَا لَكَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَتًاكُمْ مَقْضُو إِلَيَّ وَلَا تضُرُّون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معهم في الفلك وجعلناهم قلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ سحر هذا ولا يفلح الساحرون.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 قومه على خوف من فرعون ملئهم أي أفنهم وإن فرعون العالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمَتُم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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن ك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قم استعلا أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قَالَ لَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُم فَاِسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَذْنَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وعدوا عَتَاهِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُجْدِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ قَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 كشفنا عنهم عذاب الحزي في الحياة الدنيا ومستعناهم إلى حيدين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 وَإِرْدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٌّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أيها